فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو منيم وفي عاد إذ أرسلنا عليه مرفيح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم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 أذنوا بأصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تيفي قرآن دوت كوم